كتاب الله قد نزل حقا وفي كتاب الله حقا وفي كتاب الله A Allah. لتو الخبر أجل القدر وليلة القدر عن ألف سنوات وفي ذا الخير quando القادر ile القادر وَلَيْلَةُ الْقَدْرِ فِيهِ اللَّهُ بُطْرَامًا أن ألف جهر الآلف سائر، وفي الخايو كل ما إن نسألك العفو واللطف عند القضاء والعفو في ما مضى. ألف شجر وفي ذا الخريق قد كامنا ثم الصلاة الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار سمت بك العليا يا نبيان سمت بك العليا ما يسبقهم صلاة السلام عليك عليك على آلك وأصحابك جميعي.